ذكرتك يا غلا الكون ونداء صوتي له مدح ذكرتك واشعلت ذكرك وسط الظلم ولم صمتي طوتني بالزمان جروح نجز تلقى بهالدنيا نجرح البود سلوانة خاذتني رحلة الأشواء قلب بالمحبة يفروح فكتاك وكفر الدنيا أقوب ما طابتك